ما أنا بفي الأخير وإنا بشرفنا بفهمه. يعني الحديث السادس. أنا عن أبي عبد الله النعمان بن بش. أنا عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين. وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات بعد ما أورد يعني الإمام النووي حديث البدعة مرة فاتت بعدها على طول حديث الشبهات إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس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 إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الحلال والحرام معناه بما إن هو قال أن القسم الثالث بتاعهم مشتبهات يبقى الحلال والحرام هو المقطوع بحله أو بحرمته ماشي؟ الباقي اللي فيه شبهة وهنقول بعد كده يا شبه ديات كذا قسم ما ينفعش حد يقطع إن ده حلال أو حرام عن يقدر يقول يعني أن لا حلال صرف أو حرام صرف تطرم فيه شبهة طيب. إيه هي الشبهة إما شبهة في الحال أو شبهة في إدراك الحكم يعني أنا مش عارف حكم المسألة أو أنا عارف حكم المسألة بس مش عارف حال المسألة دي بمعنى الخمر حلال ولا حرام حرام يقينا ولكن ممكن يكون فيه حاجة كده انا مشتبه هي حرام ولا لا هي ايابة طب اخلص ياما صحيح خطوا بقى خلاص ياما الاخر ما بيتعملوش حاجة لا تنزلو حاجة مجاعد ما انا وقد اصدعو الدرس يا ما والله خلاص انا لو بطلت ادخل ما شاء الله ما شاء الله شا. يعني كل الدروس كده موجوده ما شاء الله ربنا يبارك فيكم على اليوتيوب كمان وصلنا للعالميه مرة نزيله مره فيديو ساعة كلية ساعة محافظت اللينك فدخلت لقيت انا اول واحد الحمدل لله دخلت مرة في فيديو لقيت انا اول مشاهدة دخل واحد تاني مظلو لقى ان هو اول واحد انا معلق تاني كويس 15 الموضوع ده المطلوب هو مش المطلوب ان الفيديوهات ديت كل الناس تسمعها انا بنقول كلام ساعات ما تبقاش مفهوم يعني لو, لو حد غيرك اللي بيسمع باش فاهم احنا بنقول ايه يعني اما ده مش درس عام يعني درس الناس مخصوصة يعني <تصفيق> اما عشان مش درس هو واحد بيخش على يوتيوب يلا ايه ساعة ومش عارف كام بيقفل على طول يعني انما بقى المقاطع الصغيرة ده انت بتوع له اجاباتي السريعة ف... طيب ما احنا قولنا دلوقتي الحلال والحرام المقفوة بحل وحرمته والشبهات اللي هي اللي الانسان مش عارف يحكم بحل الموضوع وحرمته لبقى هو كده عنده شبهة في المسألة دي والشبهة دي قسمين اما شبهة في ادراك الواقع مع ثبات الحكم او شبهة في ادراك الحكم اصلا بمعنى اتضربنا مثال بالخمر الخمر يعني مجمع على انه حرام ولكن العصير الفلاني ده بيتخمر بعد وقت فنفترض ان فيه عصير وفضل بره الثلاجه فتره فانا مش عارف دلوقتي هو اتقلب خمر ولا لا لو انا اتاكدت انه اتقلب خمر يبقى هو ايه حرام لو ما اتاكدت انه لسه عصير يبقى حلال طب لو انا مش عارف ده دي مش شبهه في الحكم دي شبهه في ايه في ادراكي الواقع الواقع نفسه انا مش عارفه لو عرفت الواقع أنا اعرف احكم لان الحكم ما فيهوش خلاف بديش اسمها شبهة الشبهة التانية مش الشبهة هي الاختلاف ما بين العلماء في, مع... في معنى مسألة يعني مثلا آه... فيش مثال شبهه بس يعني نجيب بقى مثال في المأكلات مثلا الحصان يعني الم... لو دبحنا حصان وكلنا الحصان مأكول ولا مش مأكول في خلاف ما بين العلماء هو مأكول ولا لا ماشي؟ كل واحد له دليل واحد قاسه على الحمير الأهلية. الحمر الاهلية محرمة الحمر اللي ناس بتربيها دي محرمة وانما الحمر الوحشية اللي في البراري يعني دي ممكن تاكلها انت ممكن تاكل الحمر المخطط ده لكن الحمر العادي بتاعنا ده ما بيتاكلش يمكن الفقر يوت شباها مش عارفين هنعمل ايه بعد كده ميقوم. دور عالحميرنا كلها ما حصل في الغزوة فان هي غزوة اللي كانوا فيها الحمير او حاولوا يعني وبعدين اقرقوها في الخندق؟ لا بعد الخندق في خيبر, خيبر. انت بتقول خيبر او الخندق؟ خيبر اين خلاص بس ماشي شودني في خيبر في خيبر خلاص بقى هيموت مجوعه ومش قادرين فجابوا بقى طعام للنبي عليه الصلاة والسلام وكان لحمة يعني فمش عارف ازاي بقى جابوا لحمة وطبخ وما فسأل طالما ربح الحمر يعني فبالرغم يعني من ان هما جعانين وان يعني يمكن يكونوا وصلوا للضروره امرهم بقى راقتها وان يكسروا الانيه كمان يعني يرموا اللحم والمرق ويكسروا الانيه اللي طبخوا فيها فبس يعني ايه سألوه بس في في الانيه معهمش خالص يعني فجازوا لهم الانيه بعد ما غسلوها يعني مشي بالهم ماشي وبعضهم اختلفوا على ده وبعضهم اختلف على تفسير الايه بتاعه سيدنا سليمان فضافه مسحاً بالسوق والاعناق لما لبح الخيول فبعض اهل العلم قال ان هو لبحها واطعمها للسوق رائي وقياساً عليه المهم يعني ان ايه كده في شبهة في ايه في الحكم يبقى انا مش عارف هو اصلاً حرام ولا حرام متأكناً انا ضح صام المذبوح دوت وهاكله ولا مش هاكله بقى ليه الشبهة التانية يبقى الشبهة فين في ادراك الحكم ماشي واحد زي صاحبنا الموسوسين مثلا اتوضى ومش فاكر هو غسل رجليه ولا دي ايه غسل رجليه ولا لا انا خلص بس مش فاكر هو غسل رجله ولا ما غسلش رجله ومش عارف يتأكد دي شبث ايه؟ في الواقع ولو كان غسل رجله يبقى قضوه صحيح ولو ما غسلش رجله يبقى قضوه لسه ما كملش بيغسل رجله لسه فهو مش, مش عارف ايه؟ ادراك الواقع طيب يتصرف ازاي بقى في المسائل اللي الشبهة بالنوع دوتة والشبهة بالنوع دوتة نأجد ده شوي ماشي طيب يقول لما نوي قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخره اختلف العلماء في الحلال والحرام فقال أبو حنيفة رحمه الله رحمه الله تعالى الحلال ما دل الدليل على حله وقال الشافعي رحمه الله الحرام ما دل الدليل على تحريمه دول قاعدتين اصوليتين ده مش فقه ده اصول يعني اصول الفقه هو القواعد او الاسس اللي ينبني عليها الفقه على قواعد الامام ابو حنيف اي حاجة في الدنيا حرام اي حاجة مأكولة مثلا حرام الا لو في دليل على انها حلال وعلى قاعدة الامام الشافعي كل حاجة في الدنيا حلال الا لو في دليل على حرمتها طبعا احنا ماخدين بقول الامام يعني ده غالب قول اهل السنة ان الاصل في الامور الاباح ان ال... اي امر مباح الا ما دل دليله على تحريمه فيخرج من الاصل مش العكس ماشي فيبقى دلوقتي لو في حاجة مش على مثال سابق يعني ما احناش عارفين نقيس عليه زي مثلا الارنب مثلا حلال ولا حرام. دلانب. على قاعدة الامام ابو حنيفة حرام الا لو جي دليل بندور على دليل عن انها حلال. على قاعدة الامام الشافعي حلال لغاية حد يقول لنا ان في دليل انها حرام. ماشي? واضح طبعا على الدليل يعني. خلاص كده? طيب. في حاجة بس بتخرج من القاعدة بتاعة الإمام, البحر... الإمام الشافعي وبيقول إن كل الأمور الأصل في الأمور الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه إلا في الأبعاض الأبعاض اللي هي الفروج يعني إلا في النكاح النكاح الأصل فيها الحرمة إلا ما دل الدليل على حله ماشي؟ أبعض أعوان إلا أبضاء أسف يا أبضاء جمع بضعة الأضاع الأضاع العبادات توقية مش الحرمة هو ما فيش يعني ما فيش مسألة جديدة ممكن نجلس عليها هو العبادة شبه دي وخلاص ما فيش بقى حاجة ممكن حد حاجة جديدة ما فيش حاجة جديدة وخلاص العبادات توقيفية زي ما شفت صل زيها فما فيش مجال إن يبقى في حاجة جديدة يعني تلاقي العبادة جديدة فنيش بقى نشوف هي الأصل فيها فالقعدة ما تمشيش أصلا عليه ماشي طيب الأفضاع اللي هي الفروج أو النكاح يعني كناعن النكاح الأصل فيها الحرمة فلو في شبهها ولو قليلة إن هي حرام تفضل حرامه إيه بس عشان الورع في الإنسايد ماشي في الحديث يعني لما سأل واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أتزوج بامرأة وقيل اني وهي رضعنا من ام واحد فالنبي اسلام قال له ايه كيف وقد قيل يعني حتى مجرد بس يعني البوالة البسيطة السبهة البسيطة تبقيها على الحرم لو الكلام دوت في حاجة تانية غير النكاح السبهة البسيطة ما تنقلوش ما تخليوش حرام فيبقى الاصل فيه الحل مع السبهة البسيطة لكن في النكاح لازم نتيقن من حله عشان نقدر نقول ان هو حلالي بل اصل في النكاح ان المرأة دي محرمة عليك الى لما تأتي بدليل ان هي حلال ماشي طبعا هو في دليل عام ان هو احل لكم ما وراء ذلك وانت بتاغم اول الآية ايه قرمت عليكم وما هاتوكم ومسا فاخيرها وأحل لكم ما وراء ذلك صح ولا انت تخبر امريكا ما وراء ذلك ما وراء ذلك على طول طيب يبقى كل الغير ده كل المحرمات ديت حلال الا بقى لو في شبهه أنه ممكن تكون اختك وانت مش عارف من الرضاعه او من النسب او تكون امك من الرضاعه وانت مش عارف ماشي, ماشي؟, ماشي؟ اكد من ايه لا هو لا مش لازم انا هقول لك دلوقتي طيب قوله صلى الله عليه وسلم بينهما امور مشتبهات اي بين الحلال والحرام امور مشتبهة بالحلال والحرام يعني في امور تشتبه هي حلال ولا حرام وطبعا معناه ان في امور تقرب ان هي تكون حلال وامور تقرب انها حرام ولكن مش عارفين نقطع حيث انتفت الشبهة انتفت الكراهه الكراهه فمعنى كده هو حكم على كل الأمور المشتبهة ما بين الحلال والحرام بالكراهة ماشي يبقى الوقوع فيها مكروه على الأقل وكلما الشبهة تزداد الكراهة تزداد بنص الحديث الحديث بيقول ايه؟ وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن وقع وقع في الحرام تمام كده؟ وواكع إنه وقع في الحرام هيجي يعني ايه معناه؟ فمن اتقى الشبهة فقد اشتبه رأى دينه وعرضه ومن في الشبهة فقد وقفه وكان السؤال عنه بدعه يبقى لو انتفت الشبهه يبقى السؤال عن الشبهه بدعه فالله هي مش موجودة ما مثالها وذلك كما اذا غريب بمتاع فلا يجب البحث عن ذلك يعني واحد يبيع شوية حاجات ما فيش دلوقتي شبهة ان هو مثلا ماشي؟ او كان في طيب السؤال دوت بيدعى يعني نقعد بقى نسال كل بيع هو أنت شارى الحاجات دي ولا لا زي ما هو المثال بيقوله كده كل طعام تيجي تأكله تسأله هو مدبوح ولا لا طب مدبوخ بحاجة فيها حرام ولا لا ده مش مش مطلوب طالما ان معظم في أهل البلاد في بلاد المسلمين يعني معظم أو يمكن الكل بيتذبح وكل الجزارين اللي بيدبحوا يا مسلمين يا اهل كتاب الاثنين دول بقى يحهم حرايا ما فيش حاجه فيها محرم لكن بقى في بلد ثانيه زي مثلا الخليج ساعات بيبقى اللي شغالين مجوس وهندوس ومش عارف ايه يبقى سعيتها يسأل على حسب قوة الشبهة بس هما في الغالب يعني في البلاد ديت ما بيخلهمش يتباحوا يعني ما بيشغلهمش هم في ولو هما بقى انت عارف ان هم بشغلهم في الكلام ده يبقى سعيتها ما بقىش سؤال بدعة ولا حاجة بقى في شبهه هو اللي دابح البتاع دي مسلم ولا كتابي ولا بقى واحد من بقية الملل بقية الملل ذا بقحهم مش حلل لينا فيسأل نشوف بقى. المذبوح بقى في غير البلاد الإسلامية أولا لازم تأكد أنه مذبوح ولازم بعد كده تعرف أنه مذبوح من بقيد بي حد من أهل الكتاب أو من مسلمين طبعا أهل الكتاب على الأقل يعني أو مسلمين لو في شبهة بقى أنها مش مذبوحة على حسب قوة الشبهة يأتي بقى يمكروها ولا ما شديد الكراها ولا ممكن بقى لو الشبهه يعني احتمال ان هي ما تكونش ان هي تكون مذبوحه او لا قوي تبقى حرام ماشي ذبح اهل الكتاب مختلف فيها لا مش مختلف فيها الرحمن اهل الكتاب حلاق حتى عند لو دبح صاحب اهل الكتاب لو دبح ما لم يسمى كفرا حلاق يعني لو ما قالش بسم الله بس ما قالش حاجه ثانيه حلاق لو قال بسم الله يبقى ماشي قال حاجه تانية بقى يبقى حرام لكن ذا بقى هو نفسه حلاق حتى اللي قالوا ان المسلم لو ما صلاش وكفره ياكل ذبائح اهل الكتابة وما بيأكلش ذبائح فبقى المسلم اسفق عنده المسلم لو ما سماش برضو خلاص كده موضوع اللحوم ده بالذات في يعني مشكلة كبيرة في فتوى بعض اهل العلم في مصر ان اللحوم حرام ومش عارف ايه عشان معظم الجسرين بيسبوا الدين فيبقوا كفره فلما يدباحوا عندي قصة كبيرة بقالها سنين يعني المهم مسألة الاولى دي عشان هتفعرضوا لها ان عاجلا او عجلن بما ان كل المشايخ دولهاتي بره فكلهم بيتكلموا حتى بتقول التكفير ومشاركيفة يعني فممكن يلتبس عليك يعني اولا عشان نحكم بكفر الجزارين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كلهم يعني فيش <تصفيق> في شبه ان هم مش كفار <تصفيق> ان هو كبير عشان نحكم اصلا بكفر واحد فلازم نتاقن انه قال وان هو ينتفي عنه الشبه الثلاثة اللي احنا قلناهم ان هو ما يكونش مكره او جاهل او ناسي ومش عارف المعنى اصلا يعني لما يسب الدين مثلا يبقى كافر على طول كده من باب للطاقة لا مش هينفع لازم الاول انها من ده ولو افترضنا ان في واحد كده او اتنين او عشرة مجزرين كتير قوي يعني يعني فعددهم كام هو بقى امرأة يعني قال ان هم يعني كفار في الغالب وعشان عشان مسألة سب الدين يعني لانه ما احتملش فيها الجهل ولا النسيان. واحد بيسب دين الاسلام يعني يعني يبقى جاهل فين ده اه يبقى جاهل هو ما بيسبش دين الاسلام بعينه هو لما بيسب الدين لواحد يبقى هوش هو يعني اللي انت بتعمله ده ما هوش دين ولو هو دين يبقى الدين اللي انت بتعمله دوت يستاهل الشتيمه يعني هو اكيد انت نفذته مثلا ضربته ولا حاجه فيعمل كده جامي هو ده مش معتبر مش معتبر عشان ما يزعلش الناس الثانيه بس هو مش معتبر ولا حاجه ما يكفرش بيه يعني يمكن لو الشيخ ياسر واخد بكده يعني يناقش بس ما يكفرش بان هو يسود بالدين كده عمل على الراسطور ازاي هنخرجه من القاعدة العامة يعني زاي نفهم ان ده بعينه ما هوش جاهل جاهل باللي هو بيقوله ده ايه في حاجات لا يعذر فيها بالجاب اللي هي ايه المعلوم من الدين بالضرورة كل الناس في مصر عارفين ان اللي يسوب الدين كافر يعني اللي بيسوب الدين ده عارف ان هو المفروض يخش ينطق الشهادتين ويغتسل هو بيعمل كده؟ في حد في مصر بيسوب الدين يعمل كده؟ بيعملش كده يبقى هو فاهم انه خرجش من الملة لا مش صح مش صح واحد عمل فعل الكفر وهو مش فاكر انه كفر يكفر به؟ ما يكفر شيء إلا لما نقوله إن ده فعل كفر ويصر عليه ويكفر واحد ما عرفش إن الصلاة هو يجيبه في بلاد غير بلاد المسلمين وأسلم كده واحد عد عليه فقال له الإسلام وبعدين واحد دمات فأسلم نجيب بلاد المسلمين فلاقينا بنصلي انت بتعمله يا جماعة بدي المسلمين انت زي ما بتصليش انت كافر لا ده أنا ما عرفش بس لو المثال ده واقع لو حصل يعني مثال شبه كده يبقى ده كافر يعني يرثل! ولا Safe قتل! من الاول و هو بيعفع دلوقتي؟ فعل كفر تارك ز من كل مح عند طبعا اللي بيكفع بالصد تارك الصلاة يعني عند <تصفيق> يعني يعني الجزار اللي بيسيب الدين حرام يا الظاهر ان اللي بيسيب الدين ما هوش ما هوش يخرج بين المله الا لما يبين ليه ده تقصد دين الاسلام ولا تقصد يعني حاجه ثانيه جاهل بالمساله ولا لو جاهل وعلم ما يكفرش بيه على الأقل اللي احنا مختارين بيه يعني هو بقى يختار حاجة تانية برضه نعم من سفاعة تانية دي أصبب يعني هو عمل كيف مش عارف حاجة برضه صعب جزء اه هو جاهل ما ينفعش واحد يعمل حاجة وهو جاهل بيها هيكفر بيه نعم مش دخلت ناغي يعني عايز هي يعني يعني واحد عمل حاجة محرمة فاكر نها محرمة طلعت كفر يطلع بره دول منافقين يا ابني هم اصلا كفروا في الباطن ما بلاش مسألة يعني ولما اتقال عليهم إنما لما تقال عليهم الكفر دوت ما حكمش عليهم بالكفر في الظاهر برضه يعني ما خرجوش من المله برضه واوافق عن بعض منهم وكل حاجه <تصفيق> هم المنطقه بتاعتك كلهم كده انا عارف <تصفيق> طيب فالمسألة ديت يعني مسألة شويه شوية حتى اللقاء اللي قائل بيها نسأل ايه يعني فمش معتبر بقى الموضوع دوت ورد في الحين بقى انه هو اصلا يعني لو تتابعناه حتى على اللي هو بيقوله في جزرين كتير ما هم مش كده يعني يمكن في اللي هو شافهم بس يعني لكن في جزرين كتير مش كده او يعني او على الاقل مثلا 80 90% منهم يعني يعني الفرض النظري ده يتناقش فيه للصبح ده بافتراض يعني ان احنا اول وصلنا ليه اللي هو طبعا مش حاجه شبه مستحيله يبقى نطبق بيت الاحكام زي ما هو عايز يعني ماشي فالموضوع ده بعيد شويه طبعا اساسا عشان دي في الذبح والاكل وذبائح الكفار ما تحلش فهو لو ذبح بقى بالنصارى وباكل لحوم النصارى فعلا يعني هو بيفتب كده يعني انه ياكل ذبائح النصارى ما ياكلش ذبائح المسلمين طبعا يعيد هو مش مسلمين طبعا عندهم يعني نعم صحوا مع برده المشكله دي مشكله كبيره <تصفيق> لا بس هم النصارى في مصر اللي يقول بسم الله ويعلي صوته <تصفيق> عشان كان فيه <تصفيق> <تصفيق> كان فيه فرارجي يعني المنطقه <تصفيق> <تصفيق> كان اعلى واحد يقول بسم الله فده <تصفيق> عشان يبقى هو يبقى كل واحد شاري متأكد ان هو سمى يعني هو يمكن لو سكت تقول يمكن فب... يعني اصلا معظم الناس فاكره ان الدبح من غير ما يقول بسم الله حرام العوام فاكرين كده وهو طبعا كان فاهم كده فلو قال بسم الله تبقى حلال فهو عايز الناس تشتري منه طبعا هو يبيعه في منطقة كلها مسلمين يعني فكان بيسمي بسم الله على كل حاجة يتباحها ويسمع الناس كلها عشان يبقى ايه يعني ما هيضيع تجارت فهم كلهم بيعملوا كده المصارى في مصر كلهم اللي بيتتباحهم بيعملوا الحركة دي ايه حاجة تانية باسم الله اين ايه لات المتحرك باسم لو انا معرفتش خلاص لو الظاهر ان هو ما بيقولش او ان هو لما بيتبح بيقول بسم الله لو ده في الغالب وفي مره عمل حاجة من ورايا ومش عارف ايه انا ما خلاص يبقى انا مش محاسب على كده لكن هو لو في الظاهر بقى ان هو بيعمل يعني المشاكل يبقى خلاص ما ما تقولش من ده بقى ماشي بنستقطعهم الاول وبعدين بنشوف الحكم مدين وسكنتاك ايه المطاعم دي بتاخد نفس الاحكام اللي شغالين فيها مسلمين يعني الأحكام من ناحية حن الأكل وحرميته بعيدا طبعا عن موضوع المؤطع وأن هم مشاركات يعني عايزه تتولع فيها والكلام ده آآ لكن هتاكد نفس الأحكام بلاد الإسلام وهم اللي بيذبحوا فيها مسلمين أو على الأقل مصرى ولا مش هيسموا كفر وفيما نعلم يعني ما بيسموش كفر عليه فنفس الأحكام بتتدبح وكل حاجة فيش حاجة بتذبح في مصر متد... يعني بتاكل بت... في مصر بتتدبحش لكن هو في اللي بيجي بقى من بره دي المسألة التانية المستورة بقى اللحم المستورده فيها الشبهة طبعا ان يكون ما الدبحش او الدبح على ايده كفار ما هماش اهل كتاب او على اهل كتاب وسموا عليه كفر كل دي شبهات ايوه ماشي يعني ما تروحش اصلا أو تدبح بطريقة غير شرعيه نعم. ما شاء الله من بابا بيعكتب حالياً يعني بس كذيك الوالد من حاله شوي. عربية مية في <تصفيق> <تصفيق> لا بعيدة مصرية دي دي, دي, دي يعني تبلع شوي يعني هو أميركي أصلاً بس بعيدة مصرية ماشي إنما أميركية عربية 100% يعني باش <تصفيق> <وشع> عشوي. <تصفيق> اقصد بالمثال دوت ان انت ما تصدقوش في كل حاجة ومش اي حد يقول حاجة نصدقه خاصة لما يكون حاجة فيها الورعه زي اكل اللحم يعني احنا قلنا بالواقع مش اللي هو بيقوله فاللي هو الواقع ان بعض المستورد بيتذبح فعلا وبعض المستورد ما بيتذبحش وطبعا كل الناس بقى اللي عملت حصر للواقع ده اختلفوا في النسب يعني بعض الناس يعني قالوا ان معظم زي الزفت يعني بيدبح ولا حاجة ولمولنا الزبالة ويجيبوها والحاجات دي والحاجات النافقة ومش عارف ايه اللجان دي بقى يعني ايه مشجوك في زمتها شوية فبرض الشبهة لسه قائمة فهو ما فيش اي حاجة تنفي الشبهة ولكن هو الخلاف في قوة الشبهة وضعفها فلو انت تستطيع الورع يبقى احسن احنا نقول بعد كده بقى لما يكون في شبهة في ادراك الحكم في ادراك الواقع عايش انا عارف الحكم ان هي لو مش مذبوحه تبقى حرام بس انا مش عارف الواقع هي مذبوحة ولا مش مذبوحة طيب لما يكون شبهه بالمنظر ده يبقى اعمل ايه الورع وتركها ترك الشبهه او المكروه اولى ولكن بقى ده على حسب قوة الشبهه وعلى حسب استطاعتي للورع ولا لا ما ينفعش الزم كل الناس بالورع ما ينفعش اقول لكل الناس في كل البلد كل لحوم مستورده ما تاكلوهاش هيجي بقى اشكالات كتير ان اللحمه المستورده بالكيلو مش عارف بكام والبلدي يبقى قد ايه الشعب مش عارف ياكل اللحمه اللي كان بياكلها يعني هي بتضاف على الثلاث ارباع ثانيين اللي ما كانواوش بياكلوا اصلا سواء مستورد ولا غيره فكده يبقى الورع في حق دول صعب شويه لكن انت لو تستطيع الورع يبقى الورع اولى سواء بقى ان انت معاك فلوس تجيب الاكتر فيبقى الورع كده سهل عليك او ان انت معكش فلوس بس ان تقدر تحتمل ان انت تشتري يعني اللحوم الاغلى بحيث ان انت تتبرأ لدينك او ما تشتريش وما تاكلش اللحوم خالص المهم بقى ايه الورع او ولكن لو تحتمل وهيشق عليك جدا او هيشق على اهل بيتك او هيشق على حد يبقى تترك الورع عشان المشقه ماشي هو في الاخر مكروه مكروه قوي ولا مكروه نص نص ولا مكروه قليل في الاخر مكروه لان احنا ما ينفعش نقطع بحرمته الا لو قلنا ان غالب اللي بيجي مستورد مش مذبوح لو قلنا كده يبقى اللي جاي ده كله محرم يبقى سعيتها بقى خلاص ممفيش بقى ورع والمسألة دي هو حرم وخلاص ده مش موجود اللي موجود ايه حاجات مشكوك فيها اما تكون مذبوحة مش مذبوحة فمش عارفين بعض الناس قالوا بقى البرازيل بالذات اللجنة اللي هناك مش عارف كويسة شوية ف... فبيهتموا بالموضوع وكمان هي فيها مسلمين فيعني اللي بيتعاملوا معهم مسلمين فيمكن يكون ده أبرك برضو في الاخر هي مسألة ورع اللي يعرف يتورع يتورع واللي ما يعرفش يبقى مفيش مشكله لو <تصفيق> لو اندفعت الشبهه الاصل في المسلم براءه الذمه يبقى هو ما هو شارئ اللي معاه يعني ما تلاقي واحد معاه فلوس يبقى احنا شاكين ان الفلوس دي بتاعته ولا لا طالما مفيش شبهه انها مش بتاعته كذا بتاعته يعني فلوس معاك في ايده يبقى هو هو معه بضاعة وبيبيحها مفيش شبهة إن هي ما تبقاش بتاعه لكن لو هو بقى معروف ان حرامي يبقى في شبهة يبقى نسأل بقى الاول او جاي من بلد معينة وفي واحد تانى من البلد دي بيقول ده هو احتمال يكون شريئها او الراجل لا فقير في البلد دي مستحيل يكون معاه البضاعة ديت او غيره يبقى كده في شبهة لو في شبهة يبقى نسأل قبل ما انه تورع يعني طب لو مفيش شبهة يبقى حرام انك تسأل بدعه انك تسأل عن الموضوع ده ماشي نقول ازاي تطبق معنى البدعه اللي احنا خدناها في حديث اللي يعني ازاي تقول ان السؤال دوت سؤال شرعي لانك ستتورع على اساسه او يعني هتترك او او تفعل على اساسه يعني لو كان في شبهة يبقى ساعتها يستحب او يجب السؤال على حسب قوة الشبه يبقى ساعتها لو ما سألتش حرام يبقى ده فعل شرعي عدم السؤال بقى في الوقت الثاني او السؤال بقى في الوقت الثاني بقى بدعه يبقى عدم السؤال هو الفعل الشرعي تمام كل اللي مكتوب مصيدس منه حد هنا كان هيسال فاهم كل تقوم مصيدس حرام هي مش لازم يعني هم سموها بودرة؟ عارفين الاسماء دي طلعت ليه عشان متجر البودرة بس اللي يقدروا يشتروها فهم؟ يعني فالبودرة دي هم بس يعني اي حد يركبها بتجير بودرة يشتري. انا مش عارف يعني واحدة فيها مش اصلها مكروهة لا اهي هو دلوقتي بقت مشتبه فيها هي مذبوحة اللي مش مذبوحة تبقى مكروهة بنشبت قد ايه مش عارفين قوي لان كل واحد بيعمل حصر يقول حاجة يعني واحد يغلب انها هي مذبوحة واحد يغلب انها مش مذبوحة فمش عارفين قوي يعني فيبقى اللحوم المستورده وزيها المعلبة والحاجات مع كل اللحوم المعلبة دي مستوردة ما فيش منها لحم بلدي يعني يبقى فيها الكلام ده والمطاعم وغيره وكله طبعا لو هيجيب اللحم الارخص اكيد يعني فيبقى كل الحاجات دي مستوردة طالما لو انت لغيت كل الحاجات دي من حياتك وعرفت تستحمل يبقى كويس جدا ده اللي ما قدرتش يبقى تتخلى زي يسا كنت قلنا اهو ان هم الناس بيقولوا ان البرازيل بالذات اللجنة اللي فيها كويسة جدا ومفيهاش مشكلة خالص و... ده مش مؤكد برضو مش عارف عنه حيث طيب نكمل طيب احنا معلش عشان نكمل بقى النقطة يبقى دلوقتي اللي عنده شبهة في ادراك الواقع يتعامل معها ازاي؟ الاحتياط اولى من ان هو يبقى الب... ان هو يعني يتورع عن الاكلة او الشربة او اللبسة او غيره ده اولى من, غير من ايه من انت تقع في الشربة طالما احنا مش عارف مش عارفين نتأكد ولكن ده في امور وفي امور تانية الورع ما هوش الاولى الورع الاولى في ايه بقى الامور دي هي الاكل زي الشرب طبعا والملبس يبقى المأكل المطعم يعني والملبس والنكاح النكاح طبعا الورع فيه ازياد بكتير جدا من دو ماشي يبقى لو حاجة دي مأكولة او مشروبة او حاجة ملبوسة او نكاح يبقى الورع في ادراك الواقع اولى من غيره بقية الحاجات زي المياه مثلا الورع ما هوش اولى في المياه يعني نجاسه المياه وطهرتها عدم الورع هو الاولى والسؤال عن طهاره الماء ونجاستها مش مطلوب ويأتي عليه بقى كل مسائل العبادات المتعلقة بالمياه طبعا ده درء للوساوس وتيسير على احوال المسلمين فيبقى الوضوء اللي يشك وما يشكش مش عارف ايه يبقى عدم الورع هو الاولى المايه دي ونج... فيها نجاسه ولا ما فيهاش نجاسة لو انا مش عارف يبقى طاهره حتى ولو كان الشبهه كبيره برضه تفضل طاهره يبقى المايه تنتقل للنجاسه بس باليقين ماشي لنفيش كراهه وتورع عن المية ونفيش الكلام ده ماشي في المية عدم الورع اولى تمام؟ لان <تصفيق> المية احنا ما متكلمش على المية التي تشرب منها احنا متكلم على المية في التفاهر الشرعي المية اللي تتخدمها في الغضوء والغسل والحاجات دي دي اللي ما فيهاش الورع لان المية المشروبة زيها زي المأكلات يعني المية هتشربها وانتش عارف فيها نجاسة ولا لا ما يبقى التورع عنها احسن ماشي. المسألة الثانية بقى في الشبهات ان احنا عندنا شبهة في ادراك الحكم اصلا في خلاف ما بين العلماء هو الموضوع ده واجب ولا مستحب زي مثلا سطرة في الصلاة واجبها ولا مستحبة في خلاف طب نختار ازاي في ثلاث اقسام من الناس العالم له طريقة للاختيار وطالب العلم له طريقة تانية في الاختيار والعامي لو ما يعرفش حاجة خالص له طريقة تانية في الاختيار ماشي؟ العالم بيعمل ايه؟ يجتهد ويختار ما بين أراء السابقين يعني العالم ما يجوزش لين هو يخترع رأي جديد يخرج عن كل أراء السابقين حتى ولو اجتهد ووصلوا لكده ما ينفعش لتعميم ما قالت إيه إن الأمة لا تجتمع على ضلال، يعني لو كل الأمة قالت ثلاث احتمالات لمسألة إن هي واجبة أو مستحبة أو مكروهة مثلا يعني أو مباحة بلس مكروهة شنيف لو هو اجتهد وطلحة مكروهة يبقى اجتهد وباطر ماشي إن الأمة لا تجتمع على بلالة لو الأمة اجتمعت كلها على رأي واحد ما ينفعش خلفه فلو الكل الامه اجتمعت على ثلاث اراء ما ينفعوش كلهم يبقوا غلط والراي الرابع اللي هو هيكتشفه بعد مثلا قرن من الزمان ولا حاجه بقى هو اللي صح يبقى كل الامه اجتمعت على الضلاله اما ضلاله رقم 1 او اثنين او ثلاثة ما الصح حاجه لسه ما اكتشفوهاش اتفضل شوفوا لما على يعتبر ما ايه الاولاني لا لا في نفس العصر في في ثلاث اقوال ما هو لو عصر من العصور دي اجتمعوا على واحد منهم ما ينفعش اللي بعديه يجي يقول حاجه ثانيه زي مثلا بعض المسائل اجتمع الصحابه اختلفوا فيها على رأيين والتابعين بقى من بعدهم اتفقوا على واحد منهم خلاص ما ينفعش حد يجي بعد كده يقول اصل ده كان قول الصحابي الفلاني ما انتهينا خلاص التابعين اتفقوا على ان هو قول واحد زي مثلا مساله نكاح المتعة بعض الصحابة قالوا ان هو جائز وبعد كده بعد الصحابي دوت وتمات المات الجيل اللي بعده كله اتفق وأجمع على انه حرام يبقى نكاح المتعة حرام ما حدش ينفع يقول بقى الصحابي الفلاني كان قوله انه ملاش دعوة خلاص انتهينا الاجماع لو حصل في اي عصر عشان الاجماع انتهى خلاص الامة لا تبتمع في اي عصر من العصر على ضلال لو كان في اي عصر اي عصر فيه اجماع على مسألة معينة يبقى هو ده الحق يقينا في العرض اللي ماشي طب اللي بعدي اللي ما اللي بعديهم صح مثال قوي كده ما انا الاختزال الهندسي ده مش موجود ما هو يا اما لو حصل إجماع خلاص انتهينا لو هو في أقوال مختلفة أو خلاص مفيش بقى يعني هو حتى ما بيقولوا بعد كده الدليل هو إيه ما بيجوش قدلة القرآن والسنة بيقولوا دليل الإجماع ودليل الإجماع يعني إيه شوية قدلة كده بقى في الجنب ده وده وده يعني لو ثبت الإجماع خلاص بيطة الأدلة ما لهاش فايدة كبيرة انتهينا هي الأدلة دي كانت موصلة مثلا في النواسل الجديدة أو الأديمة <ợوز> عشان يختار ما بين الاقوال دي اه اللي فيها اجماع انت هنا خلاص قول مش عايز القول ده يعني حاجه يعني بيقولوا يعني بمسح الرجلين في الوضوء هتروح تمسح رجليك هناك القدمين مش القفر القدمين نفسهم تلسحهم ما هون في وضوء وبيقولوا مثلا بكفر كل الصحابة معاها ثلاثة فلو رحت ايران تقول ان الصحابة كلهم كفار معاها ثلاثة يلا معاهم معاهم عليهم عليهم اي حاجة لو هو عشان فرفاشة بقى تروحوا تسأل الكفر الحاجات دي عما نمالي وكما خلبوصة اينا التوب دوت اللي انا هلبسه بتاعي ولا لأ يعني انا اشتريت جلبين معلقتها عالشماعة وبالين جيت لقيتها مقطوعة من تحت كده مثلا ولا حاجة انا مش عارف هي بتاعتي باش قطعت ولا واحد يعني شرق بتاعتي ودي بتاعت واحد تاني مقطوعة ده اكيد انا اشتبهت هي بتاعتي ولا لأ لو لو مش بتاعتي او انا مش متأكد انها بتاعتي يبقى التوقع يبقى استنى واتأكد ومش عارف ايه لو ما اتاكدتش يبقى التورع احسن يبقى افترض ان هي مش بتاعتي على المسلمين ما هو لا هو يعني ال... ده مش زي الذبائح يعني لبس اهل الكتاب حلال ما هو حلال خالص ما فيهوش لبس ماجوش حتى حلال يعني غير المسلمين خ... وغير اهل الكتاب اللي بفهم حاجه وشم مال يجوز عليه الصدقه يجوز عليه التبرع من اي حد يعني مش تفر يعني طيب ماشي يبقى ده اول نوع من من الناس العلماء يعملوا ايه يجتهد رايه في المسائل طبعا اللي فيها اجتهاد قلنا المسائل فيها اجماع او فيها نص صريح اهو كده ما فيهاش اجتهاد ويجتهد رايه فيما لا يخرجه عن اقوال السابقين ماشي النوع دوت اللي هو العلماء في العصر ده ده غير ميموت لا كمش انا اقول العصر ده ما يفعش بعد يقول الله اي يقول الله اه نحن دلوقتي عادين اهو لو كل العلماء دلوقتي بيقولوا مسألة معينة اعشي وفضلوا دول زي ما هم كده لغاية ما ماتوا ما حدش يوم مغير يبقى خلاص كده العصر ده انتهى لو هم بس عايشين واحد طلع قال حاجة فنفس عصرهم هم عايشين وقال حاجة مختلفة ما فيش اج يبقى العصر دوت لغايه ما مجموعه الناس دول يموت كلهم البيض وشفر البيض وشفر البيض وكتاعت وكتاعت دول اه وانتاريخ دول من ساعه ما بداوا يجتهدوا لغايه ما ماتوا واللي معاهم كل ده كلهم ماتوا يعني مثلا الشيخ الجبرين مثلا كان معاصر ليهم لغايه ما مات العصر لسه ما انتهاش مات الشيخ الجبرين هو كان معاصر ليهم بس كان صغير بس يوصل لمرتبه الاجتهاد وهم لسه عايشين يبقى لسه برضو ايه العصر دا ما انتهاش وهكذا العصر دا بس حاله بينتهي العصر ده بس حاله لما يطلع عليه مشترك ثاني بحيث تشك من جبريل وقت يموت لا ما خلاص بقى القول اللي احنا قلنا هم اجتمعوا عليه كان اللي مجتمع عليه مين هنفترض ان هم الاربعه بس هم دول الاربعه العلامات ثلاثة اللي هم الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز والالباني ماشي والشيخ الجبريل كان صغير دول اللي اجتمعوا على الراي 300 لغايه ما فيش حد يطلع دلوقتي شغل جبرين العالي لو مات شغل جبرين هيطلع بقى يطلع بعد كده وما غيرش رأيه يبقى كده بعصر انتهى ماشي نروح اصول الفقه نبقى نقول هينتهي يعني نكتبه ولا مقال اول وبعدين نبقى نشوفها هنجتهد وتعملوا هو يعني بعض الناس قالوا ان الاجماع سقط انتهينا ما فيش اجماع تاني بس هم ما قالوش ان المسألة انتهت وما قالوا ان يصعب جدا جدا ان حد دلوقتي يدعي الاجماع اجماع ايه اللي هتلمه دلوقتي هتعمل ايه يعني إيه؟ كام واحد في كام بلد في يعني قالوا ان حتى يعني الاجماع من بعد عشر معين هم العصور الثلاثة مثلا ده كده مساعدتها ممكن نلم الموضوع يعني هم العلماء متمركزين في مكانين يعني بغداد مثلا ودمشق وشوية في المدينة وانتهينا كده هم دول يعني لو لمينا دول عرفنا قالوا ايه بدل الاجماع وكان ده اللي كانوا بيعملوا الناس اللي بتحقق الاجماع يعني لكن بعد كده موضوع فرط يعني كل بلد فيها ناس كتير وعادات كبيرة يصعب جدا يعني إن يحصل إجماع على حاجتين طيب طلاب العلم بقى طلاب العلم شبه العلماء من ناحية وشبه العام من ناحية تانية فشبه العلماء في ان هو يكتهد رأيه ويحاول ينظر في في الدليل ولكن من باب التدريب يعني يتدرب بس يدرب ان هو يطلع دليله مش يعني يحاول يطلع المسألة طلع بقى ما طلعش من ناحية في العمل يتبع زي العوام، يبقى طالب العلم يكتهد رأيه وما يعملش بيه يعمل بالتقليد ماشي لانه لسه مش مكتمل الاهليه العوام بقى هيقلد مميز زين. أكثر ما سواف سنوان يعني ايه مميز يعني ايه مميز أنا بحضر مش شهر طالب علمي <تصفيق> مثلا ده شخصي شخصي طالب علمي مميز بسهر مش طالب علمي مميز بسهر مالو يعمل ايه يعني يقلد برضه مش يخصي البرغامي يعني بيكتهد رأيه في حاجة بيقول حاجة كده بيفتكر يعني لا هو بيقلد كلهم بيقلد فليسه برضه زي ما يعني هو بيقول ان هو طالب علمه ومساعدة مهما عالية مرتبته في الاخر هو بيقلد بس بيجتهد رأيه في انه هو يختار ما بين الاقوال لبقى هو يعني اختياره احسن من اختيار غيره طبعا للعلم اللي هو هو وصل له لكن الاقل منه بس هو بيقلد؟ او بيقلد ما هو ينفعش يقول مسألة بس هو بيخد رأيه مسألة ما هو ده تقليد؟ الاختيار ده ما هو تقليد؟ العالم ما بيعملش كده العالم بيبدأ بالدليل الأول وبعدين اللي يوصل له بالدليل يعمل بي ولكن هو بينتهي بس لما ما يخرجش عن الأقوال لكن الثاني دوت لو, لو دليله ووصله لأي حاجة مش لازم يتبعها طلب العلم يعني أنا دليلي وصلني مثلا إن السطرة في الصلاة دي واجبة بس شقي جدا على الناس إن أنا أقول لهم واجبة فممكن أخذ بالرأي الثاني عشان أسهل على الناس شوية وعشان المصالح بتاعة الناس في الصلاة يعني ما تنقضيش في الحاجة دي فاخذ بالرأي الثاني كده ما فيش مشكلة لأو أنا عارم بقى ورأيي وصلني ان هي واجبة لازم اقول انها واجبة طبعا العلم عنده الاختيار ما... اللي هو وصله دوت مش حاجة تقريبا لان هو بلسه بتدرب يعني تعليه ماشي كده لكن العالم يجب عليه العمل والفتوى باللي هو وصله لكن في الفتوى ممكن برضو العالم يخالف اللي هو وصله حسب احوال الناس يعني شوية يعني ماشي لكن هو يعمل على اجتهاده تمام طيب العامي بيقلد والتقليد دوت على مراحل إما يكون هو متمذهب لو هو مش موجود دلوقتي تقريبا مفيش يعني بلد عايش على مذهب معين لو هو متمذهب يبقى يسأل علماء المذهب ده. هو بيأخذ المذهب زي ما هو العزائم اللي فيه وبالرخص اللي فيه كل حاجة يبقى المذهب زي ما هو لو هو مش متمذهب لو ده يستفتي طب يختار الفتوى منين من اعلم الموجود او اوثاقهم او اورعهم وبعدين الاقل فالاقل وينفع يسأل كذا واحد الا لو كان السؤال دوت الغرض البحث عن الرخصة يعني هو عمال يسأل, يسأل يسأل يسأل يسأل عشان يدور على الموضوع يعني اللي يجي على مزاجه ويعمله ماشي؟ طيب العالم نرجع له ثاني هو طلب العلم لو ما كانش عندهم الوقت الكافي للاجتهاد يجوز لهم التقليد التقليد يجوز للكل في حال ضيق الوقت ولو الوقت متسع يجوز للعالم بس الاكتهاد أو يجب عليه الاكتهاد وبقية السلسلة لا يجوز لها الاكتهاد يعني العامي ما ينفعش يقول أصلاح بصد في الدليل زي ما الإخوة بتعمل كده يقول لك مش عارف كذا كذا كذا إيه دليل إنت مالك إيه دليل يعني أو أنا لو, أنا لو أنا عندي دليل وقلته لك أو ما قلته لكش ما يفرقش وانا لو عندي دليل أو ما عنديش دليل ما يفرقش برضه يعني انا هعمل بالدليل اللي انا عارفه لا أنا هعمل بالفتوى وأنا قلتلك انا قلت لك ان فتوى كل ان انا لك الدليل لو بس كده عشان يعني ايه بحبك يعني مثلا يعني لا عشان تهتم بالعمل أو عشان يعني قلبك يعني ايه يانس بالفتوى شويه او لكن معرفتك بالدليل ده مش شرط للعمل يعني معرفتش الدليل تعمل برضه ماشي إلا طبعا لو انت ايه وصلت يعني مرتبه العالم ساعتها مش قيسة سمع مننا بقى نشوفنا كامل داية. نعم عندي على علمية واحد قال لي هو واحد منهم أوثق عندي بس دليل بتاعه من... انا شايف انه مش قوي وعلى التاني مش أوثق بس له قوي يبتل انا اخد ده برأيي الأوثق الاوثق اه ملكش دعب بالدليل اثنين واحد فيهم أوثق من التاني انا اخد ده رأيي الأوثق شواء انا فهمت الدليل اللي هو بيقوله او ما فهمتوش او ما قليش دليل اصل واحد قال لي قال لنا الصبح وواحد ما قالليش ادله خالص بس هو ده الاوثق اللي هو ده اللي انا متبعه ما قال ليش ادله خالص هتبعه برده ماشي هو لا ما ينفع الا لو انت بتتابع الاسهل يمكن يكون في كذا واحد يعني او انت وصل لك كذا فتاوى يعني انت مثلا حصل حديث عندكم في البيت فانت رحت سالت واحد ووالدك سأل واحد ثاني واخوك سأل واحد ثالث مثلا فكذا عندك ثلاث فتاوي يعني لو الوضع كده هتفتر ما بينهم بقى يعني على حسب شوية حاجات نقولها بعد كده كذا الاوثق في العلم أو الاوثق في الباب دوت من العلم ممكن يكون هو الاوثق بس مش في الباب ده يعني هو يكون اقوى واحد مثلا ولكن احنا نسأل باللواته في مسألة مواريس ولا حاجة لكن هو هو يعني ايه فقيه وكل حاجة بس مش في المواريس بما هو مش الاوثق الاوثق في العلم او الاحوط يعني لو واحد قال له هو واجب او مستحب يبقى احنا نعتبر واجب لو استطاعنا يعني ماشي يبقى الاحوط احسن ولو كان فيه قول للجمهور يبقى نختار على قول الجمهور دي الحاجات المرجحات لو انت عندك كذا فتوى وهو ده اللي بيعمله طلبة العلم او يعني المتقدمين من طلبة العلم لما المليكي يختار يختار على الاساس دوت اما يخرج من الخلاف على قاعدة شيخ الاسلام الخروج من الخلاف احمد من الوقوع فيه يبقى لو في فيه مسألة فيها رأيين رأي منهم يعم الرأي الثاني زي مثلا ان الوقوع في كذا ده حرام او مكروه اعتبر انا ايه حرام يبقى انا هتركه من يعني ايه في في في بالكلية مش فيه شوية وشوية واجب ولا مستحب اعتبره واجب ناسي بس طبعا يبقى انت منتبه ان الاختيار ده اختيار على اساس الاحوط فلو واحد واخد بالثاني تفكرش عليه ولو واحد همته ضعيفة ما تفتلوش بالاحوط عشان ما يتدمرش يعني يبا احنا قولنا كام حاجة دلوقتي من مرجحات الأحوط الأوثق في العلم والأحوط وقول الجمهور وايه؟ ما هو ده الأحوط ما هو ده الأحوط الأوثق في العلم أو الأورع يعني صفات العالم عموما يعني تختار العالم الأول وبعدين تختار منه اللي تاخذ بالكلام اللي هو قاله ما هو في العلم مختلف عن الجمهور الترتيب بتاعهم مش مشكلة كبيرة يخترع لأي أساس منهم يعني ماشي؟ بس يعني في زمن دوت الأوثق في العلم أهم يعني إن رأي الجمهور ده بتضير مع تضيره اللي بيحصل يعني ممكن الرأيين واحد يقول إن ده رأي الجمهور وكتاب تاني يقول إن ده رأي الجمهور مش الناس العادية يعني الكتب نفسه يعني فيه كتب بتقول على حاجات إجماع وهي مش إجماع خالص فساعة يبقى رأي ضعيف كمان لأنه بيقول وإن قلت لك فإن المذهب كذا في مقدمة المجموعة فهو كما قلت وإن قرأت ألف كتاب يعني أنت قرأت ألف كتاب من شكتب كتب الشفعية والرأي في الألف دول خلاف اللي أنا بقول لك ده جمهور عند الشفعية فلما أقول لك أن الجمهور كذا يبقى هو كذا حتى لو أنت أري ألف مش مهم وهو كتب الشفعية قبل النووي أو أراءهم يعني علماء الشفعية قبل النووي فوق الألفات ديت يعني فلو فلو اختروا ما بين الإمام الشفع والنووي كم قرن المعمن هو في الثامن و المعمن الشفعية في الثاني فستمائة سنة يعني عدد محترم يعني من الشفعية كل واحد ألف فق، فممكن أن تطير ألف كتاب وطلع منهم الرأي يفتكر أنه هو ده الجمهور وبعدما ما طلعش هو الجمهور ولا حاجة دول كلهم الأرأي الأوليلة والجمهور بقى الكتب الداعيه ماشي هو طبعا كان جامع يعني مذهب الشافع فراي الجمهور ممكن يخفف في الزمن بتاعنا دوت يعني ما تحصرش انت راي الجمهور او يعني واحد يجي يقول لك بس هيتنطط ويقول لك قرار الجمهور هو الاوثق في العلم يعني ايه اقواهم في نظر يعني لا يبان ما بين عشان هم يعني كتير قوي فاحنا عمالين نناقهم كلهم يعني لو انت شايفهم متساويين خلاص يبقى النقطه ديت مش محل اختيار يعني لو بتقارن ما بين مشايخ المعروفين يعني خلاص النقطه دي مش محل اختيار قوي يعني ما احناش عارفين مين الاوثق بالظبط ده ولا ده او الفروق يعني وبسيطة فمش شرط تختار قوي على النقطه دي فاختار على بقيه الحاجات ماشي اهه للشيخ خلاص السلام عليكم ورحمه الله المواظبه ديت او ان انت بتحضر عند حد او مش عارف ايه دوت اللي هو التمذهب يعني الامام الالباني يعني زي اللي اوجبه على طلبه العلم يعني من ناحيه العمل يعني. وانا زي بس اتبع الاقافة في العلم مش واضح اشان مفوض ان هذا سنتبه شهر ومفوض ان عايف ما هو بيخطئ ايو ماشي ما هو بيخطئ اه بس مين اللي هيقول لك انه هو اخطأ انت؟ هو علم اقل منه شوية بس فقه برضي ماشي؟ لو خطأ مو قد نعلم برأي عكسي؟ لا برأي تاني حاجة وان هو يخطأ ودي حاجة تانية يعني لو المسألة فيها خلاف سايخ واحد اقل رأي والتاني اقل رأي تاني يبقى ده مش معناه ان الاولاني غلطان او الثاني الغلطان ماشي ما حدش احنا لسه مش متباينين الخطأ لكن لو هما تناظروا ويعني وصلوا لمين اللي غلطان او المناظره ديت وصلت لمفهوم الناس يعني ان فلان هو الغلطان حتى لو ما رجعش عن رأيه يبقى كده ممكن اه ماشي طيب باقي واحده بس في الاختيار اللي هو ال ماي اعوان على الدين ميل. مش عارفة صغر بس هي الافضل لحال المكلف الافضل لدينه يعني اللي فيها زيادة التعبد اه الرأي اللي فيه زيادة التعبد زي ما اقولك كده الاوفق وبعدين الجمهور او الاحوط مش مشكلة ده او ده في الاول ما تفرق اه بس مش مشكلة كبيرة يعني وطبعا انت قبلهم قبلوهم اسهل حاجة في الدنيا ان انت مذهب وانتهينا ماشي وبعدهم هو دا اللي كان بيتابعوا كل الناس لغاية عهد قريب جدا يعني كل واحد ماشي على مذهب وانتهينا وبيسأل على رأي المذهب منش دعوه برأيك انت يعني هو ما بيروح يسأل شيخ بقوله رأي المذهب ايه في المسألة حتى لو كان الشيخ دا بنفسه اجتهاده من خالف رأي المذهب بيفتيه بالمذهب كان علماء ما كانوا يكتبوا كتب المذاهب يكتب رأي المذهب ما يكتبش رأي هو حتى ولو هو مخلفه هو بيكتب المذهب يحرر المذهب دلوقتي جمهور العلماء في المذهب أينين كذا؟ يبقى هو كذا متهينهم أنا بقى مخلفه ولا حاجة دي حاجة تانية ماشي؟ لو المذهب موجود لو انت تعرف انت مذهب بنتهين خلاص يعني اين تعمل على مذهب هو بيحرر هو ده؟, ده هو الشيخ ده الشيخ ده بالنسبه لنا هو المذهب دلوقتي المذهب ما بقى الشافعي والحمبالي هو واحد أنا بستفتي واحد بعينه على طول هو الواحد ده عليه على طول ماشي حتى ولو خالف المذهب ده في وقت ده في وقت مش برضه على واحد بقى المشايخ دلوقتي هم المذاهب يعني اه هو واحد على طول بكل الرخص اللي ماشي اخر واحده دي عشان نوضحها اللي هي ايه اللي بقى زيادة التعب وما لا يوجد جزء عليه هذا مذهب على واحد يعني يخرف مناظل لا لو دي واحد سيئة أنا أحسنته معا سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة من اللي يقول نحن نتكلم عليه نحن الأول وما نشوف اللي في زيادة التعب والدوت زي مثلا السبحة مثلا في قولين في السبحة بالبدعة وغير البدعة ماشي يعني على القاعدة اللي احنا قلناها على اختيارنا احنا مش بدعة ولكن في خلاف طيب لو اخترنا عدم بدعيتها لو استخدمها الناس بقاسهل شوية فان هم يكثيروا من الذكر ولو قلنا ببدعيتها يصعب عليهم التركيز في موضوع الذكر فيبقى حتى من باب ان هي بعيد عن القاعدة لو احنا مش عارفين خلص وعاوزين نرجح ما بين القولين لو رجحنا بحكاية زيادة تبقى بقاسهل ماشي لو قلنا ان في خلاف مثلا في القيام الجماعي في غير رمضان انت هتصلي يوم تدعو كم واحد من اصحابك وتصلوا مع بعض الشجاء بعض، قلنا في خلاف في دوت مثلا فلو في خلاف لو رجحنا بموضوع تزيادة التعبد يبقى ده ترجيح مقبول ماشي وهكذا ما يوم السبت لو احنا مش عارفين صيام يوم السبت دوت جائز ولا مش جائز على كلام الشيخ الألباني مثلا انه هو حرام وعلى غيره قول الجمهور يعني انه هو حلال حتى لو انفرد لو ما اجتمعش مع الجمعة وحتى لو موافقش وافقش نقول ان هو دوت فيه زياده التعبد اختارنا الترجيح على الاساس دوت برضو كافي ماشي كده ايه بس عشان الصراحه يبقى ده العالي ايه ده المفروض ان زياده التعبد ده العالي مش ايوه انا بقول هو طرق الترجيح اللي هما بيختاروا على اساسها سواء اللي هو مطلوب منه ان هو يختار ماشي اه في مصادر للناس اللي ممكن تصديه اه لو اللي هو الازيد في التعب الدوت مش لازم يكون هو الاورع زي مسلا ان انت تفتي المسح على الخف طبعا جائز على كل الاحوال الحاجات اللي شبه الخف بقى زي الشراب مثلا الشراب الخفيف ده هو ما هوش زي الخف ما هوش الخف يعني ففي خلاف ولا الشراب دوت يقاس على الخف ولا ما ينفعش المسح عليه فلو واحد لو انت ما شقيت عليه يعني وقلت له لا ما تمسحش عليه لازم تتوضى كل مرة تقلع الجزمة والشراب بتخسر رجليك يعني مش هيصلي او في صلوات كتير قوي هتقع منه مستحبات كتير مش لازم يكون فرائض يعني يعني هيبطل قيام ليه مثلا عشان يعني صعب عليه بقى ايقل على ويمسح ويخسر رجله مش عارفين يبقى تخليه ياخد بالرأي بتاع ايه انه يمسح على مش مشكلة ماشي بدا في زيادة التعب طولنا اوي ايه يعني لو لو مش, مش لازم تلتزم بالتقديد ده قوي احنا دي المعاني اللي بتقف دماغك لو انت الاحوط ده ما هو الاحوط دايما مش لازم يبقى مع زي التعبد ومش لازم يبقى عكسه فلو الاحوط دوت هضيع التعبد بتاع الناس ما نسهل عليه قال دي قلبها الشيخ الرثمين يعني الشيخ في فأول حياته قال أنا كنت بوفتي بالعزائم ولكن حال الناس للوقت الضعف وهمامها قصرت فاختيار الاسهل أولى في نهاية حياته وبدأ يختار بقى حاجات كتير سهلة وسهلة الناس حاجات كتير يعني لما كتب كتابه اللي هو الكتاب ده اسمه الشرح الممتع كان بعد الكلام اللي هو قاله دوت فتلاقي حتى الاختيارات في الشرح الممتع معظمها سهل ماشي طيب نكمل بقى هو مش باين لنا كتير احنا قلنا كل القواعد تقريبا ها جائنا قول صلى الله عليه وسلم فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه اي طلب براءة دينه وسيما من الشبهة يعني لما هو ما يقعش في الشبهه يبقى هو كده تيقن ان دينه سليم لو وقع في الشبهه يبقى احتمال يكون وقع في الحرام واحتمال لا يبقى هو لو, لو بعد عن الشبهات يبقى استبرأ لدينه وعرضه استبرأ يعني ايه اللي يقف موقف الشبهه ممكن يقال عنه يسلم في عرضه يعني الناس ايه تقول في عرضه اشياء يعني تقول ان هو وقع في حرام فظنهم مثلا وهو مش واقع في الحرام لأنه هو لسه مشتبه عليه أما برأة العرض فإنه إذا لم يتركها تطاول إليه السفهاء بالغيبة ونسبوه إلى أكل الحرام فيكون مدعاه لوقوعه في الإثن. ماشي؟ وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم طبعا يقف مواقف التهم يعني وهو قاصد ان الناس او مهمل يعني نظر الناس اليه ده بيأثم بده لان هو بيوقع الناس في الحرام ما يعني ما تحاولش تسهل على اخيك المعصية الانسان يعني لو هو واقف موقف شبهة وواحد تاني اغتابه انت لسهلت عليه المعصية ماشي ما تعملش كده يعني والنبي عليه يعني الموقف بتاعه الشهير لما كان ماشي مع زوجته صفية يدل على كده يعني هو خاف على الصحابة ان هم يقفوا ان هم يظنوا فيه سوء فبين لهم الموقف يعني على غسلكم انها صفية مع ان يعني كون ان الصحابة يشتبهوا في النبي المعصية يبعد جدا يعني يعني ومع البعد الشديد دوت هو وضحوا ليهم وعلمنا يعني فيب أنت ظن المعصية فيك أسهل شوية فما توقف موقف التوهم يعني ماشي طيب وعن علي رضي الله عنه قال أنه قال إياك وما يسبق إلي إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره يعني إياك أن تفعل ما يسبق إلى قلوب الناس أن ينكروه وإن كان عند عندك العذر فرب سامع نكرا لا تستطيع أن تسمعه عذرا يعني ممكن الواحد يسمع النكر اللي عليك يعني وانت ما تلحقش تقول له العذر او ما تعرفش ان هو وصل لك وما تقولش فايبقى ايه ما تبقاش واقف في الحاجات يعني في واحد يبقى اول طاق ما يهمنيش انا اعمل واللي يعني يقول علي حاجة يبقى مش عارف ايه الموضوع مش فتح صدري يعني يعني لازم ترفق بالناس يعني وفي صحيحة التلمذية انه صلى الله عليه وسلم قال اذا احدث احدكم في الصلاة فليأخذ بالانفه ثم لينصرف وذلك لئلا يقال عنه أنه يحدث عكس ما أنتم تعملوا بالضبط أنتم تعملوا إيه ناس فاهم إنه ما بي يعني يأخذ بأنف عشان يفهم الناس وما خارج عشان محدث فهمين كده طيب الحمد لله إنك فهمين كده لو واحد يحدث في الصلاة يعني ايه يأخذ به بأنفه والين صارف كأنه قال دم أو رعاف يعني ماشي عشان يعني يوهم الباقي ان هو خرج من الصلاة على عذر مش الاحداث عشان يخرجك انت من من الحرج والتانين ما يظنوش فيك ماشي؟ يعني وكي انها ينزل منك نزيف فتاخد بقى نفك كده وكنصرف ايه دي؟ معنا مش حرام بس يعني موقف ما يعني تخرج منه برضو ماشي؟ نستحي منه عمر ولكن برضو سيدنا عمر نفسه استحيى لما أحدث في في المسجد النبي وقيم للصلاة ويعني أذن للصلاة فاستحيى إنه هو أمة متوضأ لا يقل عنهم يع أقل عن أحدث في في المسجد وبعدين قام متوضأ بيقول تذكرت يعني موقفي لما بقى الناس كلها إيه يوم القيامة تنظر إليه ويعرف إنه هو صلى بغير يضوء استحياء من الناس يعني نشين فهو موقف واستحية منه يعني تحدث المسجد اقوه نعم تفهم ايه؟ عشان عارفين الحديث بمسك بطنك اه امسك بطنك واخرج واقرج يعمل اي حاجة يعني خلاص دي بقيت زيها زي طيب قولوا صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل أمرين أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام يعني اللي يقع في الشبهة احتمال يكون وقع في المحرم يبقى أنت ممكن تقع في الحرام وهو وأنت مش عارف إنه حرام والثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام يعني اللي يقع في الشبهة قريب جدا يقع يقع في الحرام يعني دليل على خطوات الشيطان زي إيه بقول كما يقال المعاصي بريد الكفر يبقى المعاصي تؤدي الى الكفر يبقى زيها الشبهات تؤدي الى المعاصي يبقى اللي يقع في المعاصي يقرب ان يقع في الكفر واللي يقع في الشبهه يقرب ان هو يقع في المعصيه بتدرج عادي ماشي يبقى ده الاحتمال الثاني الاحتمال الاول ان يكون بيقع في الحرام فعلاً وهو مش لو هو واحد في الحرام وهو ظن شبهة ما اسم الحرام ولكن الحرام دوت له مغبات يعني واحد عمل معصية هو مش عارف انها معصية تأثرها في قلبه وغيره يعني ممكن يؤثر فيه انت ما يكونش الاث ولكن مغبة المعصية تأتيه فهو يعني حتى التورع عن الشبهات من المعنى ده طيب بيقول لان النفس اذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة الى اخرى اكبر منها نيديات يعني, يعني خطوات الشيطان العادية وليه الاشارة بقوله تعالى يقتلون الانبياء ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فمعصييتهم وصلتهم لقتل الأنبياء. يريدوا أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء. أو في الحديث لعن, لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. أي تدرج من البيضة والحبل إن نصاب السرقة. طبعا البيضة والحبل دول ما بقاش فيهم اليد يعني بقطع اليد فادئه نصاب السرقة. ربع درهم، درهم ادئه ذهب. الدرهم اربعة وربع جرام. اربعة وشوية يعني اربعة وربع. يعني ال الربع درهم دوت جرام وشوية. جرام واحد على ستاشر مساء. جرام دوت دهب بكم? متين وكسور كده متين وتمانين متين وتسعين كده يعني. الاربعة وعشرين. كل الاحكام الفقهية على الاربعة وعشرين. ماشي. يعني الدينار دوت بيبقى مسكوك من الذهب صافي ما فيهوش شوائب يعني تعرفين الواحد وعشرين ده معناه انه هو واحد وعشرين من اربعة وعشرين جزء ذهب وثلاث اجزاء من الاربعة وعشرين شوائب والشوائب دي على حسب لونها يحدد لون الذهب يعني الشوائب ديات لو نحاس يبقى له محمر شوي ولو فضة يبقى او بلاتين يبقى الذهب لا بيض. ولو نحاس مخلوط عليه حاجة تانية يبقى الذهب لا صفر. ماشي؟ لو هو 18 يبقى 18 من 24 جزء ذهب والباقي شوائب يبقى الواحد لو عنده حلي وعايز يخرج عليها الذكاء يحسب ايه؟ عنده 100 جرام ذهب عيار 18 يعمل ايه؟ يبقى هم 100 جرام دول مش 100 جرام 100 جرام دول في 18 على 24 يطلعوا شوية كده شوية دول هما دول للنصاب الزكاية يعني نشوفهم بقى يقارنهم مع نوصل الباقي يبقى النصاب الزكاية كده؟ ده كربا ده 18 الواحد وعشرين يبقى حاجة تانية يعني ثم خلاصهم قسموه على 24 فعني يعني. وطبعا الذهب الصافي لو اعيه 24 يعني ما هوش بماسك نفسه قوي فما بيشكلهوش حلي يعني يندر انتلاك ايه تلاقي حلي عيار 24 مش عشان هو لازم يبقى فيه شوائب وممكن ان بس لو نقومه يعرفوش يشكلوه يعني لو تشكل يبوظ بقى ويتني ويبقى شكله مش كويس نعم لا <تصفيق> اللي من ربع ده راهم يعذر يعني ال الحاكم يعاقبه عقوبة ما أقل من الحد طبعا يعني يجلدوه يسجنوه يحلقوا له شعره بين الناس وكده ان هو يعمل دي لا يا ما فيش يعفو عن لازم يعقبه عقوبة ما ممكن تبقى صغيره قوي زي ان هو مثلا يحجزه يوم في يعني في سجن ولا حاجة او يعني حاجه زي كده وبعدين لا 400 ربع درهم يعني جرام من 300 جنيه ماشي مم؟ تقريبا يعني <تصفيق> هو ايه لعن الله السارق يسرق البيضه يعني هو بيبدأ بسرق بيضه او حبل ويتدرج بالسرقات الصغيرة دي هتفتهون عليه الاكبر لغاية ما يوصل لنصاب السرقة فات الخرائده بيقول بقى ايه والحمى اللي هو جراعي يرعى حول الحمى اصل يعني معنى الكلمة ما يحميه الغير من الحشيش في الارض المباحة كان دايما كده لو روحك الفلاحين تلاقي ما بين ارض فلان وارض فلان في حد كده يعني طوله ده بك يعني انت عرفت عليه أربعين تلاتين اربعين صامت تلاتين اربعين صامت دول مش تبع ده ولا تبع ده, ده الفاصل اللي ينبت عليه من الحشيش والكلام ده ده مش تبع واحد فيهم ده الحمة لو واحد بيرعى في أرضه والغنم راح منه لغاية الحمة مفيش مشكلة ولو أكل من الحمة مفيش مشكلة بس هو ده بقى ايه الشبهة لأنه ممكن يفلت منه بقى مرة وياكل من أرض ايه التاني فهو ده معنى الحديث انت ترعى حول الحمة يعني لو وقعت في الحمة يبقى تقع في الحرام فكل حرام له ما يحيط يسموه حريم الحرام ما يحيط بالحرام فمن راع حول الحما يقرب أن تقع فيه ماشيته فيرعى فيما حماه الغير بخلاف ما إذا راع إب له أو إب بعيدا من الحما يعني لو فضل بقى جوا أرض وكذا واحتاط يبقى إيه ما فيش مشاكل مش يقع مش يقع في الحرام وأعلم أن كل محرم له حما يحيط به فالفرج محرم وحماه الفخذان لأنهما جعل حريما للمحرم فعشان كده حرم الفخذين مع الفرج وكذلك الخلوة بالأجنبية حما للمحرم يعني المحرم نفسه الوقوع في الزينة أو النظر فلو الخلوة محرمة عشان غيرها الفخذ محرم كشف الفخذ محرم بس محرم عشان الفرجين فهو عشان كده بيقول بقى ايه فيجب على الشخص أن يتجنب الحريم والمحرم فالمحرم حرام لعينه والحريم اللي هو بيحيط بالمحرم يعني محرم لأنه يتدرج به إلى المحرم يبقى هذا يتدرج إلى النظر ثم إلى الزنا فكله حرام في نوعين الحما في نوع في نوع محظور آه إيشي في في أنواع من الحما مكروهات للشبهات بقى الخلوة دي هي الأمثلة اللي هو بيقولها دي الحريم دوت ده أحد ديها حاجات المحرمة في غير الخلوة الاختلاط الاختلاط دوت في اوقات ميبقاش حرام يعني الاختلاط يعني انت واخوك وزوجته مثلا ده مش حرام ان انتوا تقعدوا في مجلس واحد مش حرام لو حصل حاجات ثانيه تبقى حرام لكن الاختلاط نفسه ذريعة بقى للحرام فيبقى ده يبقى. الاختلاط نفسه ما هوش محرم للمحرم فيبقى مكروه. ولكن الخلوة بقى لو اخوك مش موجود وزوجي بقى بقى نفسها حرام لأنها وصولها للمتحرم اسرع فهي حرمت بقى من باب ايه وطبعا في ادله على المحر... على الحريم ده نفسه تحرمها مش بس مجرد انها حريم حرام الجزء الباقي دوت كله مش هنقراه مش تاخدوه لانه كله يعني ايه في مثال الجسد في الجسد مضغى يعني هيقعد يمثل بقى القلب مش عارف وسط المملكه والعقل الجزء الاولاني فيه ايه والوراني فيه ايه ده ترى احنا فشنا فشتنا يقول لك اصل القول مفكره ومش قدامه شو قدام ومش عارف مين مش جنبه فمش مهم المهم المعنى بتاع ايه قال ان في الجسد مضغرب اذا صلحت صلح الجسد كله هي ايه بالحديث طبعا معنى الكلام انتم فاهمينه ان صلاح القلب يصبح به الجوارح بس ايه علاقه الحديث اللي جابه هنا ان اجتناب الشبهات دوت محتاج قوة القلب صلاح القلب فاجتناب الشبهات دوت مش افعال اكثر ما منها إنك تقوي قلبك على إنها تترك الحرام وما يؤدي إليه من المشتبه فيه ويبقى ماشي؟ ويبقى. ويبقى. ماشي كده؟ فدلل النبي عليه السلام إن الطريق إن أنت تكتنب الشبهات أو تكتنب الحرام هو إن جوارحك تكتنبه وإزاي جوارحك تكتنبه بالقلب يبقى ملاك الموضوع اللي فات دوت إن قلبك يكون يكتنب الشبهات والحرام. ماشي؟ هو هيقعد هنا بقى يقول من امثلة ما ماش فائدة كبيرة هيقول الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم احمد اي واحد راح معانا المعسكر وما جاش الدرس النهاردة مرة جاية نجيب حبل مربوطة في العمود. مش هيجي مرة جاية طبعا حرارت نجيبهم بيته ثلاث ديه معتا مش هيجي مش هيجي